انا وانت في الهوا وانا وانت على الهوا يعني هوانا على هواك وهواك على هوانا يعني كلنا في الهوا سوا معاك في الاجازه جمعه وسبت من 4 لسبعة في الهوا سوا اللمه تحلى مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي كل سنة وانتم طيبين واهلا بكم معنا الى لقاء جديد من في الهوى سوى اول لقاءاتنا في 2018 وانتو عشر أول لقاءاتنا على مشارف عيد الميلاد المجيد اللي بنهنئ من خلال هذا البرنامج كل المسيحيين والأقباط المصريين بهذا العيد المجيد كل سنة طيبين وسنة سعد هنا على مصر وعلى الأمة العربية وعلى كل العالم إن شاء الله وسنة تبقى سعيدة علينا كلنا عيد ميلاد مجيد كل سنة متطيبين ودي تحيات أسرة البرنامج فؤاد محمد وفاء صابر والمخرج محمد تركي وطارق مصطفى ونبدأ لقاءنا مع حضراتكم بعد الفاصل. بالعربي الجميل. <تصفيق> بالعرب الجميل الطرب على وتر نجوم العرب مره تانية ومش ومشاهيره كل سنه وانتو طيبين وبحب افكر حضراتكم ان احنا من اول الاسبوع اللي جاي الجمعه والسبت هنبقى ساعتين بس شاركوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك في الهوا سوا الهوا بالياء وسوا بالالف شاركوا معنا وقولوا لنا إيه الفقرات اللي عايزينها تستمر من خلال في الهوى سوا اللي حيبقى مدته ساعتين من أول يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله بصحبة حضراتكم نسعد فيها بكل ما نقدمه لكم وأيضا بصحبتكم اللطيفة الرقيقة تليفوننا عشان الإهداءات ولا التواصل معنا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة وثمانين تصلوا بينا أو تواصلوا معنا من خلال, من خلال صفحتنا على الفيسبوك في الهوى سوا أول لقاءاتنا النهاردة حيبقى مع جوليا بوتروس جوليا بطرس مغنية من لبنان مواليد بيروت كانت أول أغانيها غابت شمس الحق اللي لاقت نجاح كبير جدا جدا في لبنان وفي كل الأقطار العربية بعد كده تقدمت و... أعمال كتير جميلة حازت عليها على تكريمات في تونس والأردن وسوريا وقطر والإمارات وحصلت على وسام الأرض في لبنان من رئيس الجمهورية هنسمع غنوة العيد الميلاد بصوت جوليا بطرس من لبنان زين يلا نعيد نجمع العيلة ونعيد بعيد الميلاد بعيد الميلاد يلا. سنة وانتوا طيبين ومرة تانية ومش اخيرة احنا بنسعد جدا جدا باننا بيكون مع اكبر مع احتفالاتنا باعيادنا الجميلة والاعياد الدينية على وجه الخصوص سواء الإسلامية او المسيحية فاحنا بنقول لكل اصدقائنا المسيحيين والاقباط المصريين مرة تانية الشرقيين المسيحين الشرقيين والاقباط المصريين كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالف خير وسعد وهنا دايما واهداءاتكم احنا فانتظارها على تليفوننا 2577 او على صفحتنا على الفيسبوك في الهوى سوا دلوقتي احنا من لبنان الى الكويت ونلتقي بنبيل شعيل المطرب الكويتي اللي بدأ نجاحه من خلال الابوم سكت سفر سنة 82 وانطلق في رحلة جميلة جدا جدا حصل من خلالها على اعجاب وتقدير جموع الجماهير العربية واصدر حوالي 26 ألبوم غنائي واخترنا من بين اغانيه الجميلة حيرتني باسمك نبيل شعيل الكويت لسه مكملين معاكم واحنا لسه كلنا في الهوى سوا واحنا بنحتفل بعيد الميلاد المجيد كل سنة وانتو طيبين لسه احنا في فقرة بالعربي الجميل واحنا ننتقل من الكويت الى سوريا ونلتقي من سوريا برويضة عطية رويضة عطية مغنية سورية من موليد حمص لأب سوري وام مصرية تتمتع بصوت رائع جدا جدا جدا عملت مجموعة كبيرة من الالحان المهمة خلال مشوارها الفني اللي بدأ في بداية الألفيني الألفية الثالثة التي نحن فيها الآن الآن نستمع إلى روايض عطيه من سوريا والرأس الأولى <تصفيق> Let me فات العصر اتغرب يرجع حاجه ثانيه وبقت شاي ونسمه وينغمه بالدنيا فات العصر اتغرب يرجع حاجه ثانيه شاي ونسمه وينغمه احلى الاغاني عندنا وقت تفوتك ثانيه وخمسة فاصل ثمانية بنرحب بيكم مرة ثانية ولسه مستمرين معاكم في الهوى سوا كل سنة متطيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد جميعا نبقى دايما في خير وسعر يا رب إذن الله تليفوننا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة وصفحتنا على الفيسبوك في الهوى سوا ونلتقي الآن بالملكة أو أحلام من الإمارات واللي أطلق عليها لقب الملكة الملكة هو المطربة السعودي الكبير فنان الخليج محمد عبده هنسمع معاكم أحلام من الإمارات ولازمني خيالك لسه معاكم مكملين ولسه معاكم فرحانين ولسه كلنا في الهوا سوا بنحتفل بالعيد الجميل عيد الميلاد المجيد وايضا بنحتفل بالعام الجديد 2018 عام سعد وهنا علينا كلنا يا رب تحيات اسره البرنامج والى السعوديه وفنان العرب محمد عبده وعام جديد نفسك تزور كل محافظة وقرية وحارة في بلدنا وتغني معاهم اكيد في يوم كان نفسك تروح الاوبرا تسمع موشحات وموسيقى عربيه بس للأسف ما كانش عندك وقت نفسك تحضر فرح ولا تحضر معانا عرض للفرق الغنائية ولا تيجي نروح تياترو ونتفرج على نجوم المونولوج وتضحك من قلبك كل اللي كان ناقصك هنكمل معاك في الهوا سوا كل يوم جمعه وسبت من 4 ل 7 مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي بيبقى حنبقى معاكم في الهوا سوا زي ما انتم معانا في الهوا سوا وكلنا مبسوطين بالسنة الجديدة كلنا مبسوطين بعيد الميلاد المجيد ينعاد علينا وعليكم بكل خير تحية لكل أهلنا في كل الدول العربية و... وأصدقائنا في بلاد المهجر الأقباط المصريين وأيضا المسيحين الشرقيين بنقول كل سنة وانتوا طيبين بكله هنحتفل احتفالية تانية هنكمل فيها أغاني عيد الميلاد المجيد لكن بعد شوية فقرة مش هتقل جمال عن الغنى العربي كل سنة وانتوا طيبين وبعد الفاصل هنرجع لناس وغنى الناس على باب حرتنا اسمع أغاني على هواك واسمع أغاني وحشاك مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تورجي <تصفيق> كلام منك على باب حارتنا غنى الناس في أم الدنيا غنى الناس في أم الدنيا غنى نحن في في قريتنا في زقاء في ضرب على ناصيه على امه غنى الناس اللي بيحسوه اللي بيطلع من جواهم اللي مش معقول في الاستوديو اللي بيطلع من جوة قلوبهم ومن جوة وجدانهم برحب بحضراتكم ونروح لفقرة نسمع فيها أهلينا وغنى أهلينا ونبدأ بمحمد طه نجمل الغنى الشعبي ويلي غوية الجمال والشميلة والهوى بحرية وفي أرض ما تروح لو تنظر تشوف أنواك حرس صبح الجناين والبلاد انوار في الجهاد والجدعان ونسمع لي يا بلد المجد والانوار بلد الغريب بالحق عبا والسويس بلد الغريب والحق عبا دميات مكفحة وبجهدها ذات انوار في البحر فيها خيرات عجبا صروح تمانور تلاقي النور قدام المنصوره عظيمه واسمها معروف ايه التواريخ كفر الشيخ قدام طلح أبو سعيد والجسوء بطل معروف غربية فيها السيد بعون الله قدامك الشرقية فيها نور ونور الزين قدامك فيها الجمال والأدب والود والمعروف رجالها اشترك قدامك. والقليوبية جميلة وكلها معروف. طبينا على القاهرة ووقفت قدامك. سيدنا الحسين والحسين. هو ومول محمد طه لف بينا كل مصر. اه مش هزيع اسكندرية دلوقتي يا استاذ محمد. يعني مش هنزيع اسكندرية دلوقتي ف اه يعني ديني فرصة انا عارف انك لسه جاي من اسكندرية ونوت راس السنة والشتوة والشتوية هناك او الشتة يعني. اه <تصفيق> لسه احنا هنتواصل معكم وهنسمع اغاني تانية وتليفوننا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين اربعة وتمانين صفحتنا. في الهواء سواء الهواء بالياء وسواء بالالف نروح على فين بقى تاني هنروح على المخرج يقول لنا هيشغل لنا ايه شان اسكندرية مارية وترابها زعفران غنانا حيحلى ويعلى من المعمورة للورديان ولكل اسكندراني جدعا حنقول كلام للعلم مجتنا 97.6 على الأفأم إذاعت الأغاني جنوة حب على شط بحر الهواء خلينا نقوله اللي ما كناش عايزين نقوله محمد انت جام اسكندرية جامت اخر عشر دقايق وبعدين قلت قلتلي هات المايك هات سيب المايك وكده وبعدين روح تزايع روح الفؤاد عالفلاء عيني عشان برضو مصر وانا كنت عايز اشتغل سعيدي وانت ارغمتني فانا هكتب ده وهجب لك جزء <تصفيق> يعني هي المحطة احنا انا كنت عايزة ازيع حاجة مقاهرة فانت هي روح الفؤاد حبيبتي عموما يعني طيب كل سنة وانت طيبين وتليفوننا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين اربعة وثمانين اللي التواصل معنا على الفيسبوك في صفحتنا على الهوى سوا وبعد اذن المخرج او حقول من غير ما تسأذن المخرج نقول اسم لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك الكاتبة الاستاذة منال فاروق الاستاذة بيبا دسوئي الاستاذ احمد الطهامي قاسم الاستاذ قرطم الهادي الاستاذ سلوة خطيب الاستاذ إيمان. ايمان سالم استاذ حسام علي الصديق العزيز الاستاذ محمد عبد الكريم، صديق العزيز، الأستاذ ماهر حسن، وبوائق الملائكة، استاذ قرطم الهاتي، نقول مجموعة تانية من الأسماء بعد ما نسمع بقى اللي كنت أنا محضره وحطلع بيه المره اللي فاتت، فتح العتموني من الصعيد ولم الدور dak his madem mush gettin mashak tabeena تعالي وع مني فيها من بلاش تكبر راي تعالي That this little has lit yet. That brings دول ask me how I forget them, or how I تبعني يا so. But when غيرك شرب المر وقاسة عالبر عمره مراسة دي البحر غاوز مراسة تبعني يا علك طيار من غير جناح عامل زي الطيار يا اختورت من عدلك طيار بلشت قهوه في الديار كذاب يا صاحبي ابن الضال مغرور تملع ما شدش وترك حبلها ما شدش مغرور تملع ما شدش وترك حبلها ما شدش في بحرهم يا ابني ما سدش تبعني يا صاحبي يا صالح لا زخيرة معاك ولا مسلح <تصفيق> بالناش دعلى ملك صالح لا زخيرة معاك ولا مسلح قلت كلامك مصالح الصالح تبغني يا صالح بين الناس ده ملك صالح لا زخيره معاك ولا الناس صالح جنيت كلامك يا صالح تبعني يا صاحبي ليه من اقول لك دت ولدت فرحانة وكل ما تشوف اللما حواليها كانت بتضحك يعني قل كده بنت حظ وهي بقت بنت 17 ولسه زي ما هي <تصفيق> الله يحزك يا حضرة العمدة بس يا رب تكمل على كده مكملة يا أهلا ان شاء الله وحتبجأ أحسن وأحلى إذا عاتوا الأغاني مش بس بنت 17 دي بنت حظ زي ما قال العمدة الشعبيات الجميلة دي كلها شكرا جزيلا لفؤاد محمد شكرا كمان لمحمد توركي مخرجنا الجميل على الشاي لكن هي ما تبقاش كده بيبقى شاي معها ريسة معها حاجات يعني <تصفيق> يعني العشر دقائق مش بواحد شاي يعني بعد اذنك يعني طيب نروح ونكمل مع حضراتكم بس اه تليفوناتنا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة اللي عايز يتواصل معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك في الهوا سوى الهوى بالياء وسوى بالالف نرحب باقة من اصدقاء من اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك وايضا من خلال الاتصال التليفوني والست سامح من جنة والست حشمة ابو عمر والست اميرة ماهر اهلا وسهلا والست امام سيد امين والست حمدي خضر برينسيس دودي من الصعيد والاستاذ مصطفى العمدة الاستاذ عبدالنبي من اسكندرية صديقنا العزيز الاعلامي الكبير الاستاذ رمضان خليفة الصديق العزيز اهلا وسهلا بسيادتك من وغرنا الاستاذ صالح لحالي من المنصورة نكمل معاكم وايه اسمع غنوة حلوة كده جميلة اسميتها اسمعتها لي الفوقات اسمعها معاكم مطربة شفيئة وجبل العنب في فرح اصدقائنا الاعزاء في بداية 2018 في اول حلقة من حلقات برنامجنا دايما سعدة وصحة وعافية وهنا وكلنا ومرة تانية كل سنة وانتو طيبين مرة تانية سلام خاص وتهنئة خاصة من أسرة البرنامج لكل اصدقائنا الاقباط المصريين والمسيحين الشرقيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد, المجيد اللي هيبقى بعد بكرة هينكون بقى طبعا يعني احتفال خاص بيكم بكرة تاني مع أغاني عيد الميلاد كل سنة وانتو طيبين افتكروا تليفوننا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة وثمعين عشان إهداءات فترة الأفراح والليالي الملاح وصفحتنا على الفيسبوك احنا عليها دلوقتي في الهوى سوى الهوى باليأوى سوى بالألف بعد الفاصل نلتقي مع ملك العود وقات حنة وسكر وعشان وحاجب بعودين وزبع فتتين وعشر وقات حنة وسكر وعشر وقات حنة وسكر وحقيت النول بطاعة بننول وحئيد النور في طاق بالنور حوالي البواب أحمر واخضر وعلى الأرهول راح أغني وأول وعلى الأرهول راح أغني وأول Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam. We Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam. Islam is. أسعاد قلبين صباحهم عارسين والسعد نور على بابهم قلبين صباحهم عارسين نور على بابهم اسعاد قلبين صباحهم عارفين والسعد منور على بابهم زغرتوا يا بنات وانتوا يا ستات فرقوا شربات كدب كتبهم اغرقوا يا بنات وانتو يا تيتات فلاقوا جانب قد في كتابهم وعن الارغول راح اغني واقوم وعذاب الارغول راح اغني واقوم تسلموا Islam, <static> Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam. Islam is the nearest star. كل سنة وأنتم فرحوا ألف مبروك لكل عروسين وألف مبروك لكل خطبين بيحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة. في هذه الأيام الجميلة الفرحانة أيام الأيام الأولى من 2018 وثمانية كمان بنستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد كل سنة وكلنا طيبين اهداء من المنوفية الأستاذ كريم عبد النبي واهداء لزوجته الحبيبة السيدة أم ندى وأم كريم واهداء إلى الحجة عبد النبي فرحات الأولاد ندى وجنا وعمر شكرا جزيلا الأستاذ سعد صحيمي من الإسكندرية واهداء من ايمن ابو جميل من ابو حمص الى زملاء احمد النجار واحمد الضبع محمد اناوي الاستاذ حمودة بهيئة الاسعاف المصرية دايما منورين واليام مجهولين عشان تأمين الاحتفالات بعيد الميلاد كل سنة وتطيبين ودايما يا رب سند لكل جماهير مصر هنروح ونسمع معاكم الليلة الليلة غنوه فرح مع فاطمه عيد لسه معاكم في فقرة الأفراح وإهداقكم وكل سنة طيب أغاني ريمون وأهلا وسهلا سأز نور الحريري سأز سمير سمك وإهداة لصمر وزوجها أحمد الشامي والأولاد مصطفى ووليد ومرنا وزيزي وبسمة ولاده ولدها جودي وكنزي وزوجها أحمد بارو الفئي او بارو الفئي همسة اتاب الملحن السكندر للأستاذ ابراهيم الفرس اهلا وسهلا استاذ محمود علي للأستاذ بشار صعب نسمع معاكم لاغاني الافراح ايضا حلالي عليه الليله نزل Halal, halal, halal, halal, halal, halal, halal, halal, halal, halal, عروسه حلوه صل على زين صل على زين احلى لي عليك دنا وتلاي عروسه حلوه صل على زين صل على زين زغروته حلوه للعرسان زغروته حلوه للعرسان زغروته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 ده القلب الجو را والقهنا على البال لابد على الاحباب على ده الجو را والقهنا على البال الامل حلم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 Halel, Halel, Halel, Halel, علي قلبي دارت الدنيا دي مرة تانية كل سنة أنتم طيبين مرة تانية ألف مبروك لكل عروسين مرة تانية أنتم منا مره مرة تانية مبروك لصلاح وكوبر والمنتخب الوطني المصري وبعد الفاصل هنكمل فرح بس بنفكر وتليفوننا 2577-6084 ستين أربعة كمان صفحتنا على الفيسبوك في الهوا سواء الهوا بالياء وسواء سواء بالالف يلا تواصلوا معنا وبعد الفاصل نفرح. تياترو. تياترو. اسمع وعيشها من قلب اللمه دي مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي الى ملك المونولوج ابو ضحكه جنان اسماعيل ياسين والدنيا دي متعبه دي وتعبا جدا جدا جدا جدا جدا اهم الدنيا من اكله وشرب وشرب واكله العبس ولبس ولبس والعب اصناف دنيا اه, آه, آه, آه من الدنيا يا يا يا اه من الدنيا يا يا يا ايي يا, يا اه, آه من الدنيا بياكل افضل امضغ امضغ امضغ امضغ أمضغ لم اود لسانى واشرب عالبارد سخن وسخن وبارد واشرب واشرب لما هندس ناني دي حاجه يوماتي بتتكرر نكت وثلاثه شغلانه بالسماد مش عيشة بتكفر ده الاكل ده متعب قانينا أبطل اتقال فيش حليكم لكم مخضوب يا دنيا يا يا يا قاامت دنيا يا يا اه من دنيا كانت عشان قمصانا اقعد لف ولف, ولف ولف في كل محلش وني وضاع ودلق وانا احي وانا احي لحد ما يطلع من عنايه في الاخر قال اللي عايم عله ويقول مضاع قديمه وما شو كمان حامي ودايب ولا واج ولا ربع الإيمان يعني نعمل ايه أرمي او بيعوا أخسر فيه أيها من الدنيا يا يا أيها من الدنيا يا يا أيها يا من الدنيا تر تر تر تر الحبل قعدت أخني أغني أخني أخني أخني أخني ما كل المعزم ناموا فعصيدة طويلة طويلة طويلة نمالم هي طويلة أسره اديق وقاموا جاء صاحب الحبل يعصبني ويقول السلام كتر خيرك تصهرهم كان حيغرمني كني شوم غيرك هذه نص جنه بقشيش قلت له تسلم وتعيش هيا آم الدنيا يا يا يا آم الدنيا يا يا يا هيا يا الدنيا الدنيا دي متعبة جدا جدا جدا جدا جدا أهم الدنيا من أكله شربه شربه أكله ألعه لبسو لبسو ألعه يا يا يا يا يا يا يا يا آه يا, آه يا, آه يا آه وزي ما اسماعيل ياسين هو ملك المونولوج وملك الاغنيه الساخره واللي ضحكنا كممثل واللي دحكنا وفرحنا في كل اعماله اللي شارك فيها حتى على المسرح في الأبيض واسود في برضو سرية حلم سرية حلمي هي ملكة المونولوج أيضا هنسمع لها دلوقتي نص ونص سرية حلم وانت ما يعجب شكلك حد الفالحين راح تندم بكرة وتحتار وحدغرق جوا الطيار قولي شبابك والحقيقني اتعب وزرع على شكتكني والراجل بكلامه والشكله هندامه والراجل بكلامه والشكله هندامه وانت ما يعجب شكلك حد أصلي صريحة وقلع الجن يا على فكرة الأغنية الساخرة ليها مدرسة وليها أسلوب في الكتابة الشعر الغنائي بتاعها وأسلوب أيضا في التلحين يعني هنلاقي ان في ناس متخصصة في ده وعملت حققت نجاحات كبيرة جدا جدا سواء في الكتابة الساخرة او في تلحين الأعمال اللي بتتقدم في شكل مونولوج أو بتتقدم في شكل غنوة سخرة لكن ظل دائما شكوك واسبعيل ياسين وطرايا حلمي وتيتة صالح وسيد الملاح وأحمد غانم وأحمد الحداد دول قدموا لنا مجموعة كبيرة جدا من المونولوجات والأغاني السخرة اللي ما بقتش يتتعامل منها تاني دلوقتي عموما لسه احنا متواصلين معاكم بس بفكركم بتليفون اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة وثمانين وصفحتنا على الفيسبوك في الهوا سوا الهوا بالياء وسوى بالالف يلا تواصلوا معانا وعايزين نقول لكم كمان قولولنا على ايه الفقرات اللي هتعجبكو عشان نقدمها لاننا من اول ان شاء الله الجمعة اللي جاية حيبقى وقت برنامجنا ساعتين ومش ثلاث ساعات زي ما احنا شغالين دلوقتي هتوحشونا الساعة اللي هتفرق لكن قولونا على اللي انتوا عايزينه وتعالوا نسمع معاكم سيد الملاح الاستاذ سيد الملاح المنولوجست الكبير في انا مخنوق انا مخنوق جدا يا اخوانا انا والله بقيت مخنوق لا باقي التعارف اروح مصلحتي ولا روح حتى لعد السوء بمشو خايف علشان شايف الناس بلعب يدعب في تسوء لا النور الأحمر ولا يستنوا النور الأخضر وده بيا الخط الأبيض وده من أي من مسروق وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا مخلوق تاني ياخوان انا والله بقيت مخدوع ما <تصفيق> بقيت عارف اروح مصلحتي ولا اروح حتى لحد السوق <تصفيق> واحد كارنا معها عربيه لسه جايبها يا ناس من برا خوي يسوقها بسرعه كميه ولا يعملش حساب المره يدخل بيها لغاية بيتنا وسياده ركب لي علشان يقلق بيها راحتنا ويخد عيالنا ويمات بيها بيعمل كم حادسة يجي لحد البيت مسؤول ونونا ونونا ونونا ونونا ونونا ونونا ونونا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا مخنوق انا مخنوق جدا يا اخوانا انا والله ربئي المخنوق أنا بقيت عالفا رغم مصبحتي ولا رغم حتى الحد ينسوك واحد تاني حبي يسابق أي مدام بيتسوء عربية وما بييجي في أي مفارق يطلع طلعب أمريكانية والناس تجري وهو بيجري فرحان قالوا وفكرها شطارة ولا بيطاوع أي شرقي ولا بيفرمل على عالصفارة من غير الأزمة بيعمل أزمة ويخلي الشارع مزنو وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا مخنو أنا مخنو جداً يا أخوانا أنا والله ما بقيت مخنو تبقيت عالفة روح مصلحتي ولا روح حتى لحد السوق يا ما فيه الناس بتسوق بمهارة ما بتدخلش الغير هسباء ناس يستاهلوا بكل جدارة أغلى شهاده في الأخلاق ده اللي يسوق يا ضروري يعمل برضه احسب للخير ويكون عنده وعي مروري علشان يوصل بيته بخير والفيزوق اللي عاد يقوله ذوقك مش فن وذوق وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا ما خلوني انا مش موق في الدنيا يا اخوانا انا والله بايت مسلوب لابا اتعاني فرغم مصلحتي ولا روح حتى الحد السوق م. تمشي وخايف على الشم شايف ناس بنا عفيك هبتسوق لا بيحترم النور الأحمر ولا يستنوا النور الأخضر وده بيعد الخط الأبيض وده من أي من مسلوق ولا, ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا على فكرة الأستاذ سيد الملاح كان وكيل وزارة التربية والتعليم للنشاط الثقافي والفني وكان واحد من أمهر عازفي الكمان وهو من متينة سعيد وقدم مجموعه كبيرة جدا من المونولوجات والسكتشات الكوكاهية وكان من أشهر المونولوجستات اللي كانوا في مصر في السبع السبعينات والثمانينات من القرن اللي فات رحمه الله ودلوقتي آه غادة من اسكندرية اتصلت وقالت ان احنا لازم نبحارسين في اي تجديد نعمله ان احنا ما نلويش فقر تياترو دي لانها حباها جدا شكرا لأستاذ طارق محمد رياض والأستاذ يحيى الحوت ونواصل معاكم تياترو نسمع معاكم الفنانة تيتا صالح عن نسمع لها منولوج بيقول اوعد بوح بالاسرار عن الاشعاعات والاسرار الخاصة بالوطن تيتا صالح كانت بتغني غناء عاطفي وبتغني المونولوج كانتش متخصصة فقط في المونولوج زي ما قلنا قبل كده وزي ما داس كتير عارف. تعالوا نسمع اوعد بوح بالأسرار مع تيتا صالح اسرار ايواعدك بالاسرار اوعدك بالاسرار لا قريب ولا جار اوعدك بالاسرار لا قريب ولا جار اكتم اسرارك تنجح وعدم ودك يحطرك اوعدك بالاسرار وعد تحصن بالكتمان في الشغل وكل مكان زي ما حوالينا حبايا حوالينا عادي كمان تحصن بالكتمان في الشغل وكل مكان زي ما حوالينا حبايا حوالينا عادي كمان خل السر كبير وبا لش رغيف كتير خل السر كبير. اشرفت كتير اكتم اسرارك تنجح وعدوك سكي احطار ويتم من مصر وتفرح ويتم يطلع له نهار وعد بوح بالاسرار وعد له في المجالات ولسانك نازل نازل هان وتطلع اسرار بلدك في أهاوي ومواصلات ليه؟ تعود في المجالات والسامة ما نازل, نازل هاك وتطلع أسرار بلدك في أهاوي ومواصلات خلي السر ببير وبالا شراخي كتير خلي السر ببير وبالا شراخي كتير اجتم أسرارك تنجح وعدوك في تيحطار ويتم من وتفرح واللي يطلع لنهار وعاد فوح الأسرار وعاد أنا وإنت في الهوى وأنا وإنت على الهوى يعني هوانا على هواك وهوات على هوان يعني كلنا في الهوى سوا اهداء من تيتا نونو في البحيره الى احفادها في البحيره وفرنسا وانجلترا والقاهرة ان شاء الله يكونوا سامعين يا رب يا تيتا نونو واهداء من محمود الطباخ الى ربيع وهشام عياد السيدة هدى من قصيود بتقول يا ريت نسمع قولوا لابوها بس ما قالتش اسم المطربة الحقيقة نحاول نشوف في الأغاني الشعبية اسم كده ولو قدرنا نوصله نقدمه لحضراتك إن شاء الله احنا كده خلصنا فقرة تياترو عايزين نسمع مزيكا عايزين نسمع لا موشح مثلا طقطوقة يبقى لازم تستنونها بس بتصببينه اثنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة وثمانين أو في على صفحتنا على الفيسبوك في الهوا سو في الهوا بليق وسو بالالف بنفكركم مرة تانية اللي عنده اقتراح بالنسبل لاننا حنكون ساعتين اعتبارا من يوم الجمعة اللي جاي مش ثلاث ساعات يا ريت يبعت لنا ويشاركنا عايز ايه نشيل ايه ننقص وقت ايه خليكو دايما معانا وبعد الفاصل نواصل عن نوتة النزيقة على صلها مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي الموسيقار الكبير أحمد فؤاد حسن هو خريج ترينيتي كولج بانجلترا وواحد من أهم الميستروهات اللي شافتهم المسارح الغنائية المصرية صاحب كبار نجوم الغناء العربي وعمل أكبر فرقه عرفتها الموسيقى العربية في العصر الحديث الفرق الماسية اللي كل العازفين فيها كانوا من الاساتذه في المعاهد ومن كبار العازفين في مصر هنسمع له واحد أو واحدة من مؤلفاته الموسيقية موسيقى هنا القاهرة من مؤلفات أحمد فؤاد حسن لسه مكملين وانتو معانا في الهوا سوا مع بعض الغلوه تحلى وهواكو جاي على هوانا اياك هوانا يكون جاي على هوانا لسه حنسمع معاكم المزيكة ولسه بنقدمها لعشاء سماع الموسيقى البحثة هنسمع معاكم مقطوع موسيقية للموسيقار الكبير الاستاذ عماد الشاروني عماد الشاروني واحد من أهم الموسيقيين في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن اللي فات قدم مجموعة رائعة جدا جدا من توزيعات موسيقية لاهم الأغاني في هذه المرحلة هاجر بعد كده للخارج و. لمدة أكتر يمكن من 20 سنة ورجع قريب وبدأ في مجموعة من الحفلات بدار الأوبرا المصرية هنسمع من الأعمال اللي كان موزعة موسيقيا توزيع لغنوة ماسدقيش اللي غناها النجم على الحجار هنسمعها توزيع موسيقي خاص من عماد الشاروني لسه مكملين معاكم على موجات البث الاغاني من القاهره وفي الهوى سوا في الهوى سوا دلوقتي عندنا فقره للسميعه بعد الفاصل عودك رنان قعدت سمع على الرايق عودك رنان عودة رنان مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي مجدد التحية ونرحب بحضراتكم ونتواصل معاكم ونسمع في بداية هذا اللقاء من عودة رنان الأولى للإناوي من هاجر رضا محمود إلى بابا وماما ومريم وجنة ومحمود والأعمام والأخوال والأهل والأصدقاء بحلوان أهلا بك يا هاجر وأهلا بكل الأصدقاء اللي بيتواصلوا معنا من خلال في الهوا سوا وتليفوننا اتنين خمسة سبعة وسبعين ستين أربعة صفحتنا على الفيسبوك في الهوا سوا الهوا بالياء وسوا بالألف ونتواصل من خلال هذا اللقاء من عودك رنان وعلى خد يا ناس ميت وردة بلدنا العربية بلد بلد وتسمع أغنيهم جاء عليك يوم وكان نفسك تزور كل محافظة وقرية وحارة في بلدنا وتغني معاهم اكيد في يوم كان نفسك تروح الأوبرا تسمع موشحات وموسيقى عربية بس للأسف ما كانش عندك وقت نفسك تحضر فرح ولا تحضر معانا عرض للفرق الغنائية ولا تيجي نروح تياتره ونتفرج على نجوم المونولوب وتضحك من قلبك كل اللي كان نقصك هنكمله معاك في الهوى سوا كل يوم جمعة وسبت من أربعة لسبعة مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي وبعد الفاصل هنغني سوا احنا لسه مكملين وانتو معانا في الهوى سوا يلا سوا مع بعض الغنوة تحلى يلا سوا مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي. نبدأ معكم بأشهر ثلاثي في مصر والوطن العربي الثلاثي المرح وهيغنلنا أخونا حق قبل باغن باللي كتير بيوصل أربع خمسة من الاحساس حييوصل الهمسه همسه بيسهر لو من ويعلي صوته ويتسلم ويعلي صوته من وجده وغيرته ويشكي من ومن الثلاثي المرح إلى فرقة الأصدقاء ونستمع من أعمالهم الجميلة من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي إلى واحدة من روائع الغناء الجماعي الحدود. Thank زي السحر رفع المكان وصلنا لنهاية اللقاء لكن لسه هوانا على هواكو لسه هواكو على هوانا نكمل بكرة إن شاء الله من 4 إلى 7 على موجات الأغاني تقبلوا تحيات فؤاد محمد وفاء صابر محمد تركي وطارق مصطفى وإلى اللقاء في الهوى سوا اللمه تحلى مع طارق مصطفى وسونيا محمود والمخرج محمد تركي على موجات اذاعه الاغاني ساعه نثبت فيها الزمن على يوم وشهر وندور بين السنين زمن فت